أقرواهم وأقرتكم الله قرضا حسنا وأقرتكم الله قرضا حسنا لئو كفرن عكم سيئاتكم لئو كفرن عكم سيئاتكم ولئو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهاو فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميتاقهم لعناهم واجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما بكروا به ولا تزال تطلع على خائنة عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين